قاد مكر الذين من قبرهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم تخور عليهم مستقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون